فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَزَّ فَبَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّتَ تُبَائِلَ اللَّهِ فَقَدْ صَدَّتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنَّكُمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِلَّا طَلَقَكُنَّ أَيُّ بَدِلَهُ أَزْوَاجٌ خَيْرٌ مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَتٍ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا يا أنفسكم الذين نارا يا أيها الذين آمنوا لَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ رسول الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا لا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات لا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آلوا أسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي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 جاء وقيل ادخلنا رمع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة في امراة فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا اذ قالت رب ابن في الجنه و ونجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين والتي أحصلت فرجها فنف مريم بنت عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا, فيها من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين